الملائكة تسمية الأنثاء وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن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 إِنَّ رَبَّكَ وَاعِظُ الْغُفْرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن يَخْشَى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 وقوم نوح من قبل، إنهم كانواهم أظلم وأطغى، والمؤت بك تأهو، فغشها ما غش، فبأي آل ربك تتمار؟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 وَأَنْتَ سَامِدٌ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ